لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له وقد يقال انه عام باعتبار شموله لجميع افراد الموضوع او المتعلق او المكلف والقصد من الخاص ابتدانا بالامس في بحث العام والخاص بعد أن انتهينا من بحث المفاهيم المصنف يقول في بحث العام والخاص السؤال الأول البحث الأول الذي قد يعترض طريقنا سلام. سلام. هو تعريف العام والخاص. ما هو تعريف العام وتعريف الخاص أيضا؟ قلنا بالامس العام والخاص من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف. لا تحتاج الى تعريف واذا عرفت فهي من باب شرح اللفظ بلفظ اخر من باب شرح الاسم فقط والا تعاريف حقيقيه حديه مكونه من الجنس والفاصل القريبين لا يمكن تعريف العام بهذا النوع من التعاريف أنتم قرأتون في المنطق التعريف الحقيقي للشيء تعريفه بحده التام يعني ذكر الجنس القريب والفاصل القريب السلام عليكم ورحمة الله يقول المصنف تعريف العام والخاص بالتعاريف الحقيقية أي بالحد التام أو لا أقل بالحد الناقص هذا لا يمكن انما نعرفهما بشرح الاثم يعني ابدال لفظ مكان لفظ اخر وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم قلنا بالامس العام يعرف بانه اللفظ الذي يشمل بمفهومه العام هو اللفظ العام الذي يشمل بمفهومه جميع ما يصلح أن ينطبق عليه ذلك العنوان ومثلنا بالأمس قلنا إذا قال شخص أكرم العلماء أو تفدق على الفقراء هنا العلماء لفظ عام يصلح أن ينطبق أو أن يشمل كل من يمكن أن ينطبق عليه عنوان العلم وكذلك الفقراء أيضا فالعلماء لفظ عام يشمل بمفهومه جميع ما يصح أن ينطبق عليه هذه, اللفظ أو هذه العنوان عنوان العلماء هذا معنى العام فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يمكن أو يفلح أن ينطبق عليه ذلك العنوان وقلنا إذا عندنا مئة عالم مثلا إذا كان عندنا مئة عالم وقال القائل أكرم العلماء هذا يعني لابد من إكرام بد من إكرام كل من يتفش بهذا العنوان يعني بعبارة أخرى أكرام المئة يتير بعض أكرام المئة أما الخاص عفوا قلنا بالأمن العام يمكن أن يكون عاما في الموضوع ويمكن أن يكون عاما في الحكم أيضا في الموضوع اتضح بعض أما في الحكم فإذا قال أكرم أكرم هذا يعني أن هذا اللفظ لفظ الإكرام لفظ عام يشمل كل أنواع الإكرام إذا لم يحدد لم يخصف لم يقيد نوعا من أنواع الإكرام يعني مثلا لم يقل أكرم العلماء بإهدائهم كتبا لم يعين موضوع الإكرام فإذا لم يعين موضوع الإكرام فكما ان اللفظ للموضوع عام فاللفظ ايضا للاكرام عام فيشمل كل انواع الاكراه هذا كان في العام اما الخاص فقلنا ايضا الخاص هو شمول اللفظ لبعض افراد الموضوع شمول اللفظ أو شمول الحكم لبعض افراد الموضوع فاذا قال القائل اكرم العلماء العدول او تصدق على الفقراء العدول هذا يعني ان اللفظ لا يشمل كل العلماء ولا يشمل كل الفقراء انما يشمل طبقه شريحه جماعه خاصه من العلماء وهم العلماء العدول فإذا كان عندنا مئة عالم والعادل منهم تسعون بثلة فهذا يعني أن, الحكم يشمل أن الموضوع أو الحكم يشمل التسعين فقط ولا يشمل البقية لأن صفة العدالة غير متوفرة في البقية وهذا بعد يصير هذا معنى الخاص الخاص قد يكون ايضا في الموضوع وقد يكون ايضا الحكم احيانا خاص كما اذا قال اكرم العلماء العدول باهداءهم كتبا فهنا العلماء خاص العلماء العدول والموضوع ايضا هنا خاص لان نوع الاكرام محدد وليس مطلق وليس كل أنواع الإكرام ثم انتقلنا إلى التخصيص والتخصص قلنا التخصيص إخراج واضح بعد التخصيص إخراج إخراج لبعض أفراد الموضوع لكن التفتوا من تحت الحكم لا من تحت الموضوع إخراج بعض أفراد الموضوع حكمان مع بقائهم تحت عنوان الموضوع فإذا قال القائل هكذا احترم السادة ثم قال ولا تحترم الفساق منهم أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم هنا المتكلم المتكلم أخرج العلماء الفساق أخرج السادسة الفساق أخرجهم مو من العلماء مو من السيادة لا تحت عنوان العلم باقوه تحت عنوان استيادة باقون إنما أخرجهم من تحت الحكم فهو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفاسق هو قال لا تكرم العالم فالفاسق عالم يعني باقي تحت الموضوع أما الحكم ما يشبل هذا النوع من العلماء ما يشبل هذا النوع من السادس إذن التخصيص إخراج يعني بحاجة إلى مخرج إخراج إخراج بعض أفراد الموضوع من تحت الحكم إخراجهم حكمين مع بقائهم تحت الموضوع واضح ما صار مع التخصيص بعد لا أما التخصص أما التخصف فهو خروج وليس بإخراج في التخصيص العملية عملية إخراج يعني أكو مخرج هناك مخرج في التخصف لا خروج خروج لبعض أفراد خروج لبعض الأفراد من تحت الموضوع وليس من تحت الحكم خروجهم موضوعا يعني خروج بعض الأفراد موضوعا وليس حكما مثلا إذا قال القائل أكرم العلماء أكرم السادة التفتوا في أكرم العلماء هنا لم يقل لا تكرم الجهال ولكن الجهال خارجون تكوينا من تحت الموضوع فالجهال ليسوا بعلماء هنا لسنا بحاجة إلى إخراج لسنا بحاجة إلى أن يقول القائل ولا تكرم الجهال لا محن بحاجة إلى هذا لأن الجاهل خارج موضوعا من تحت العلماء وكل خروج موضوعيا يستلزم خروجا حكميا أيضا إذا خارج من تحت الموضوع فهو خارج من تحت الحكم اذا على هذا يكون الفرق بين التخصيص والتخصص أولا أن التخصيص إخراج بينما التخصص خروج الشيء الثاني أن التخصيص خروج حكمي والتخصص خروج موضوعي هذاني فرقان بين التخصص والتخصيص فإذا أربعة مصطلحات في العام والخاص العام الخاص التخصيص التخصص هذه المصطلحات ينبغي أن تحفظ لأن سترافق لحث العام والخاص إلى آخره وقد تأتي في بحوث أخرى أيضاً خروج حكمي، هذا واضح بعد؟ إذا قلت أكرم العلماء فالجهال خارجون من تحت موضوع العلماء فإذا خرجوا من تحت موضوع العلماء خرجوا من تحت الحكم ايضا انتهينا من هذا البحث بحث آخر ما هي أقسام العموم؟ ما هي أقسام العموم؟ قالوا في محله العموم ينقسم إلى أقسام ثلاثه الأول العموم الاستغراقي الثاني العموم المجموعي الثالث العموم البدلي عموم استغراقي وآخر مجموعي وثالث بدلي بالنسبة إلى العموم الاستغراقي في تعريفه قالوا هو شمول الحكم لكل أفراد الموضوع فردا فردا شمول الحكم لكل أفراد الموضوع فردا فردا فإذا قال القائل أكرم العلماء وكان عندنا مئة عالم أكرم العلماء وكان عندنا مئة عالم فالمئة تصلح المئة تصلح لشمول الحكم لها كل فرد من المئة هو صالح لشمول الحكم له وبتعبير آخر وبتعبير آخر العموم الاستغراقي الأمر في العموم الاستغراقي ينحل إلى أوامر مو إلى أمر إلى أوامر بعدد أفراد الموضوع إذا قال أكرم العلماء العموم الاستغراقي ينحل إلى عدة أوامر بعدد أفراد الموضوع فإذا قال أكرم العلماء وكان عندنا مئة عالم فقوله أكرم العلماء ينحل إلى مئة أمر إلى مئة أمر يعني أكرم هذا العالم أكرم هذا العالم, أكرم هذا العالم إلى أن تصل إلى رقم المئة هذا معنى العموم الاستغراقي يعني هذا العموم يستغرق جميع أفراد الموضوع وكلهم الماء وكلهم في عرض واحد كلهم جميعا في عرض واحد وهذا يصير بعض العموم الاستغراقي شمول الحكم لجميع أفراد الموضوع فردا فردا هذا معنى العموم الاستغراقي وعندنا عموم. مجموعين العموم المجموعين قالوا في تعريفه شمول الحكم لجميع أفراد الموضوع التفتوا إلى القيد بما هم مجموع لا بما هم أفراد فرد فرد فرد بما هم مجموع شمول الحاكم لجميع أفراد الموضوع بما هم يعني بهذا القيد بما هم مجموع لا بما هم أفراد لا بما هم أفراد فإذا قال المولى يجب الإيمان إذا قال هكذا يجب الإيمان بالأئمة جميعا عليهم السلام. إذا قال هكذا يجب الإيمان بالأئمة عليهم السلام. أو قال يجب الإيمان بالأنبياء. أو قال الإسلام هو الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه. واليوم الاخر إذا قال هكذا هذا الايمان مجموعي فاذا امنت بعشره ائمه او باحدى عشر من الائمه عليهم السلام ولم اؤمن بالاخير صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهنا كاني لم اؤمن هنا المطلوب المجموع العموم المجموعي شمول الحكم لجميع الأفراد لا بما هم أفراد بما هم مجموع فعدم الإيمان بواحد منهم معناه عدم الإيمان بهم جميعا وهذا سيصير بعد معنى العموم مجموع إذا قال المولى أكرم العلماء بما هم مجموع يعني في جلسة واحد فإذا كان عندنا مئة عالم وأكرمت تسعة وتسعين منهم وتركت المائة فعصيان الواحد عصيان للباقي يعني كأن المخاطب لم يمتثل لم يمتثل ولذا في الأئمة عليهم السلام في الأنبياء عليهم السلام في أمور الإسلام الإيمان بها كمجموع لا كأفراد وليتضح المثال اذا قال المولى اقم الصلاه ولنفرض ان الصلاه عشره اجزاء فاذا صليت وتركت عن عمد جزءا من الاجزاء يقال لي صلى او لا يقال صلى او لا لا يقال صلى فترك جزءا ترك للمجموع أحسنتم ترك للمجموع فترك امامن ترك نبين ترك ركنن ترك واجبن من هذه الامور يعني العصيان يعني العصيان للمجموع هذا معنى العموم المجموعي شمول الحكم لجميع افراد الموضوع بقيد بما هم مجموع لا بما هم افراد هذا واضح لهم مجموعي ويبقى عندنا العموم البدلي الآن في هذه الأيام من بعض من يدعي الثقافة يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض الآخر يقول هذا يوافق ذوقي وكأن وكأن الله سبحانه وتعالى فصل الدين على ذوق هذا يريد يقول هذا العمل يوافق ذوقي أؤمن به هذا العمل لا يوافق لا أؤمن به يعني كل واحد يدعي الثقافة الآن يريد هو أن يفصل له دين بلقياته تماما يعني كأنه يذهب إلى الخياط ويقول لو فصل لي ثوبا بهذا الطول بهذا العرض بهذا إلى آخره والحال أن الله سبحانه وتعالى لن يترك أمر الشريعة بيد الناس ولو تركه بيد الناس لضلوا واضلوا أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي قال أريدك أن تؤمن به بهذا الطريق بهذا القيد هو يقول لا أنا مؤمن بطريقة الخاصة بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بهذا القيد وهو مؤمن وإلا روح أنت الآن اعمل الصالحات من دون هذا القيد لا تفيدك شيئا. الله سبحانه وتعالى الأمر بيده هو المشرع هو يقول أريدك أن تؤمن بي بهذا الطريق تصلي بهذا الاتجاه بعد يجي واحد يقول لا لماذا هذا الاتجاه بهذا الاتجاه لماذا هذا بهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هو الذي عين هو الذي قال اثنى عشر خليفة او اماما بعد ان اجي اقول لا احد عشر واحد الثاني عشر ما اقبل هذا مو بيدي ولا بيدي كانت هذا بيد رب العالمين سبحانه وتعالى بعد تؤمن لا تؤمن هذا بعد راجع اليك ان امن الطريق هذا ان لم تؤمن ابعد الله عنا وعنكم الطريق هو ذا الآن في هذا العصر خصوصاً أكو هكذا موجات أكو هكذا أشخاص يقول هذا لي وهذا لا أكو هذا أشخاص الله سبحانه وتعالى يقول أريدك أن تؤمن في الإسلام بالمجموع في الأنبياء بالمجموع في الأئمة بالمجموع فالمسيحي يقول أؤمن بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بعد هذا ما أؤمن فيه قلنا هذا مو بيدك هذا بيضرب بالعالمين سبحانه وتعالى هو الذي فرض على الجميع هكذا ولذا قال أن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً السمتيحي يهودي شما يكون يكون ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخافرين هذا العموم المجموعي أما العموم البدلي قسم الثالث العموم البدلي قالوا في العموم البدلي هو أن يكون الحكم ليس شاملا لكل فرد فرد كما في الأول في العموم الاستغرافي وليس شاملا للمجموع كما في العموم المجموع وإنما في العموم البدلي يكون الحكم يكون الحكم شاملا أو معينا بفرد بفرد بفرد ولكن على سبيل البدل على سبيل البدل المولى يقول المولى يقول هكذا يقول اعتق اية رقبة شئت اتق اي رقبه شئت او يقول هكذا كفر باي كفاره شئت طبعا من الثلاث المعروفه كفر باي كفاره شئت هنا العموم من بدلي يعني اذا كان عندنا مثلا اذا كان عندنا عشر رقاب فكل رقبة طالحة لان تكون هي المعتقب لكن المطلوب عثق رقبة عثق رقبة أي رقبة المولى يقول كل هذه الرقاب كل رقبة تصلح أن تكون هي رقبة المعتقب أنا لم أعين أنا أقول في العموم البدلي عندنا عشر رقاب هذه عشر عام فالحكم يشمل العاشر لكن مو بما هم عشر وليس كل واحدة واحدة المطلوب واحد المطلوب واحدة عندنا عشر رقاب المطلوب رقب واحدة من العاشر أن تختار أية رقبة من العاشر أو الكفارات عندنا كفارات ثلاث أن تختار أي كفارة شاء اعتق أي رقبات هذا أيضا عام لكل الرقاب التي يجب أن تعتق أحدها أو الصالحة للعزق ولكن اخترقها من الرقاب هذه معاني فيها لكن عموم بدلي إذا قمت بأحدها سقط عن الباقي وهذه حصل عموم بدلي فالحكم عام ولكن لفرد غير معين هذا معنى العموم البدلي إذن العموم الاستغراقي شامل لكل فرد فرد العموم المجموعي شامل للافراد بقيد المجموع العموم البدلي شامل لفرد من الافراد من هنا قد يقال قد يستشكل على ادخال العموم البدلي في العام قد يقول القائل العموم البدلي ليس من افراد العام عموم استغراقي نعم نقبل مجموعي نعم نقبل اما البدلي فليس من اقسام العام لماذا يقول لان العام ما هو تعريفه والبدلي ما هو تعريفه العام شمول الحكم للجميع اما البدلي شمول الحكم لفرد من الجميع فكيف تقولون ان البدلي من اقسام العام اين تعريف العام من تعريف البدلي تعريف العام شمول اللفظ لجميع الأفراد أما تعريف البدلي شمول اللفظ لفرد من الأفراد غير معين فالبدلي ليس من أقسام العام على هذا الإشكال واضح أو عيد الإشكال عيد الإشكال قد يقول قائم أيها المصنف ادخال عموم البدلي في اقسام العام غير صحيح لماذا؟ لأن تعريف العام لا يشمل البدلي تعريف العام هو أن يكون اللفظ شاملا بمفهومه لجميع أفراد الموضوع هذا معنى العام بعض. أما البدلي أما البدلي فشمول اللافظ لفرد غير معين من المجموع فأين هذا التعريف؟ من تعريف العام شمول اللافظ شمول الحكم لفرد من المجموع لفرد واحد، فلا هو عموم استغراقي ولا هو عموم مجموعي فبينما ينبغي أن يكون أو أن تكون أقسام العام فقط عموم استغراقي وعموم بدلي لأن تعريف العام ينطبق على العموم الاستغراخي والبدلي لكنه لا ينطبق على العموم البدلي ماذا يا شخص ماذا؟ ولا ينطبق على البدلي اتضح الاشكال إن قلت هكذا قلنا في الجواب قلنا في الجواب نحن حينما أدخلنا العموم البدلي في أقسام العام في أقسام العام فليس فليس فليس بلحاظ الأفراد ليس بلحاظ الامتثال إنما إنما بلحاظ عموم البدليه أعيد الجواب نحن حينما أدخلنا العموم البدلي في أقسام العام فليس بلحاظ الأفراد ولا بلحاظ الامتثال ولا بلحاظ الطاعة والعصيان إنما, إنما بلحاظ عموم البدليه هل لفظ البدليه عام؟ هذا اللفظ، لدلي يعني جناب السيد يصلح، أنا أصلح، جناب الشيخ يصلح، الشيخ يصلح بهذا اللحاظ بلحاظ عموم لفظ البدليه بلحاظ البدلية هذا عام، لا بلحاظ الأفراد صحيح المطلوب فرد من العشرة لكن حينما قلنا عموم بدلي فنحن أدخلنا في قسم العام بلي حاضي عموم البدليه لا بلي حاضي عموم الأفراد ولا بلي حاضي عموم الامتثال ولا بلي حاضي عموم الاطاعة والأصياء إلا ما بلي حاضي عموم البدليه فإذا كانت البدليه عام يعني أنا أصلح أن أكون بدل جناب السيد يصلح أن يكون وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا هذه البدليه عام أصبحت فبلي حاضي عموم البدليه ادخلنا العموم البدلي في اقسام العام واضح الجواب واضح الجواب ثم يقول المصنف ملاحظه صغيره ليست مرتبطه بالباح يقول وللعلم فقط وللعلم ان جميع او لا عفوا أغلب اغلب اوامر الواجبات أغلب وليس كل أغلب أوامر الواجبات هي من نوع العموم البدلي أقيم الصلاة أقيم الصلاة هذا عام لكن لإقامة الصلاة تكفي كم صلاة؟ واحد صحيح؟ يعني إيجاد طبيعة الصلاة وقرات في المنطق الكلي. يوجد في الخارج بوجود كم فرد؟ فرد من أفراده ففي الواجبات أغلب الأوامر من نوع العموم البدلي واضح؟ بينما في المحرمات لا في المحرمات من نوع العموم الاستغراقي مثلا إذا قال المولى لا تشرب الخمر أو لا تغتب أو لا تزني لا كذا إلى آخره طبعا وإلا لو فعل الإنسان فردا من أفراد الخمر لم يتحقق ترك شرب الخمر ففي المحرمات لا تنعدم الطبيعة إلا بإعدام المحرمات من جميع أفراد الطبيعة بينما في الواجبات تتحقق الطبيعة بكم فرد؟ بفرد واحد في الخارج. واضح الفرق ففي الواجبات أغلب الواجبات أغلبها من نوع العموم البدلي أما المحرمات فلا من نوع العموم الاستغراقي. يعني يجب أن يستغرق الناهي جميع أفراد شرب الخمر جميع أفراد فعل الغيبة جميعاً فاجد إلى آخره وهذا احتار المطلب إلى هنا هذا ملخص هذا المبحث إذا سؤال ما أكو نطبق العبارات بلد إذا سؤال أقع استفسار تفضلوا قال تمهيدون العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية يعني واضحة بديهة يعني شنو؟ التي لا تحتاج إلى التعريف لا تحتاج إلى تعريف إن قلت لكن عرثت يقول وهذه التعريف إلا لشرح اللافظ وتقريب المعنى إلى الذهن فقط من بعض شرح الاسمي فلذلك لا محل لتعريفها بالتعاريف الحقيقية والتعريف الحقيقي إنما يكون بالحد التام أو الحد الناقص لأقل يعني بالجنس والفصل القريبين أو بالجنس البعيد والفصل القريب على الأقل حتى يكون تعريف حقيقي والقصد من العام هذا التعريف ليس تعريف حقيقية ولذا المصنف ما أشكله التعاريف الحقيقية آرة يشكل عليها إذا كان التعريف من باب شرح العثم يعني إبقى اللفظ بلفظ آخر فالعلماء في العام لا يشكلون يقول هذا التعريف فقط ليس إلا. من العام اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه على الأفراد في ثبوت الحكم له، وقد يقال للحكم يعني الإكرام أنه عام باعتبار شمول الحكم لجميع أفراد أو لجميع أنواع الحكم. لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف كان يكفي المصنف يكفي أن يذكر أفراد الموضوع أو المتعلق لأن المكلف قد يعود للموضوع شوفوا ذكر ثلاث أمور الموضوع المتعلق المكلف يقصد بالموضوع العلماء العلماء هذا الموضوع ويقصد بالمتعلق الحكم يعني الاكرام ويقصد بالمكلف بعض افراد المكلفين اذا قال القران ولله على الناس حج البيت لمن استطاع فليس لكل ليس كل المكلفين بعض المكلفين خوان بعض المكلفين لعله يعود للموضوع الاول يعني من أفراد الموضوع نعم قد يكون الموضوع عام لجميع وقد يكون عام للمكلفين فقط وقد يكون عام للمستطيعين فقط خب والقصد من الخاص الحكم الذي لا يشمل إلا بعض وليس كل بعض أفراد موضوعه أو بعض أفراد المتعلق أو بعض أفراد المكلف أشت الكلام يأتي هنا أيضا بعض أفراد الموضوع يقول أكرم العلماء العدود فمو كل العلماء بعض أفراد المتعلق يعني الحكم أكرم العلماء بإهدائهم كتبا فحتى الإكرام خاف موعة بعض أفراد المكلفين هو هاي الآية هو هاي الآية لمن استطاع إليه سبيله ليس كل مكلف إنما بعض المكلفين وهم المستطيعون فقط. هو والتخصيص هو اخراج مو خروج اخراج بعض الافراد مو عن شمول الموضوع عن شمول الحكم العام بعد ان كان اللفظ لفظ الموضوع لفظ العلماء في نفسه شاملا له لولا التخصيص حينما قلنا اكرم العلماء هذا اكرم شامل كل العلماء لو لم يأتي التخصيص لا تكرم الفتاق لكان حكم لكان الحكم عن الإكرام شامل لكل أفراد الموضوع لكن التخصيص أخرج بعضهم من الإكرام لكن بقوا تحت ال... بقوا تحت ال... تحت ال... تحت الموضوع هم باقون يعني هم علماء ولكنهم فتقوا فخرجوا من الحكم لا من الموضوع خرجوا من الاكرام لا من العلم وان لا ابليس كان عالما ايضا برقيزه كان عالما ايضا إلى اخره فهؤلاء خرجوا من حكم الاكرام لا من حكم العين. لا من افراد العلماء والتخصص هو ان يكون اللفظ من اول الامر يعني التخصص خروج من اول الامر بلا تخصيص يكون اللفظ غير شامل غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم إذا قال أكرم العلماء فالجحال خارجه فإذا خرجوا من الموضوع خرجوا من الحكم ايضا أما أقسام العام قال ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به العام أو العموم الاستغراقي وهو أن يكون الحكم شاملاً لكل فرد فرد لكل فرد فرد قلنا فإذا كان عندنا مئة عالم ينحل إلى مئة آمر فيكون كل فرد كل كل فرد وحده موضوعا بالحكم ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع أصيان خاص كما إذا قال أكرم كل العلماء فاذا كان عندنا 100 واكرم تسعة وتسعين فقد عطى في واحد لان لكل فرد امر او حكم خاص اما العموم المجموعي وهو ان يكون الحكم ثابتا للمجموع لكن بهذا القيد بما هو مجموع بهذا القيد فيكون كل فرد عفوا فيكون المجموع موضوعا واحدا لا كل فرد موضوع كما في العموم الاستغراقي لا في المجموع كل الافراد فرد واحد كوجوب الايمان بالائمه عليهم السلام او كوجوب الايمان بالانبياء او كوجوب الايمان بالاسلام فلا يتحقق الامتثال الا بالايمان بالجميع ولو ترك واحدا ترك الجميع العموم البدني وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد لا للكل لا للمجموع لواحد من الأفراد لكن على سبيل البدل فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحكم فإذا امتثل في واحد فقدت تكليف عن الباقي نحو أعتق أو اعتق أي ترقبت فإن قال قائل هذا الإشكال إن عد هذا القسم عن البدلي إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم البدلي أو من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة لأن البدليتان تنافي العموم كما في التعريف إذ المفروض أن متعلق الحكم في البدلي أو موضوع الحكم في البدلي ليس إلا فردا واحدا فقط بخلاف العموم يسمن الجميع إن قلت هكذا قلنا في الجواب نقول في جوابه العموم في هذا القسم لا بلحاظ الأفراد لا بلحاظ الأفراد إنما بلحاظ أموم بدلية إن العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية أي صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم نعم هذا خارج عن البحث إذا استفادت العموم من هذا إذا كان استفارة العموم من هذا القسم بمقصود لأطلاق يعني أي ترقبة، فهذا بعد يخرج من بحث العام ويدخل في بحث مطلق والمقيان، فهو يدخل في المطلق لا في العام. وعلى كل حال هذه الملاحظة اللي قلناها أن أغلب الواجبات أوامره على سبيل البدل، إن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده. إذا كان متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي أيضا فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي بخلاف المحرمات إذا عرفت هذا التمهيد فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العام والخاص في فصول الفنقود وصلى الله على محمد وآله الطاهرين